الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأفاضل بعد أن انتهينا من رأية ابن خاقان رحمه الله تعالى في علوم القرآن نشرع اليوم في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أمور توحيد والعقيدة وقبل أن نشرع في شرح أو في تعليق في التعليق على هذه الأبيات هذه المنظومة الصغيرة في حجمها الكبيرة في مضمونها من عادة العلماء ومن عادة طلاب العلم أن يعرفوا بصاحب الكتاب المراد تدريسه حتى يكون الطالب على بينه بهذا المؤلف وما منزلته ومكانته عند أهل السنة والجماعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو أحمد ابن عبد الحاليم أحمد ابن عبد الحاليم أبو العباس ابن عبد السلام ابن تيميه الحراني ولد في حران قرية تسمى بحران في الشام سنة إحدى وستين وستمائة من الهجرة النبوية فهو من علماء القرن الثامن الهجري لأنه سيأتينا أنه توفي سنة ثمان من هجرة نبوية نشأ الشيخ رحمه الله تعالى في بيت علم بعد أن ولد في حران انتقل إلى دمشق دمشق الشام نشأ في بيئة, في بيئة علمية وفي بيت علم فأبوه كان فقيها وجده أيضا كذلك فهذه العائلة وهذه الأسرة كانت بيت علم كانت معروفة بالفضل والعلم فأبوه وجده كان عالمين مشهورين وقد اهتم رحمه الله تعالى في بداية طلبه بحفظ القرآن العظيم اهتم بالقرآن الكريم وحفظه وأتقن حروفه وأخذه من أهله المتقنين فكان حافظاً للقرآن الكريم والسلف رحمه الله تعالى كانوا يربون أولادهم على كتاب الله يبينون لهم العقيدة الصحيحة تعلمون التوحيد والعقيدة الصحيحة ويحفظون ويحفظون أولادهم كتاب الله لأن في كتاب الله العلم والتوحيد والفقه والأخلاق والفصاحة واللغة والبيان وتعلم علوم الشريعة من فقه وأصول وحديث وأدب ونحو ولغة فكان رحمه الله تعالى جامعا للعلوم ولم يتجاوز العشرين من عمره عندما حفظ القرآن وتعلم الفقه وأصوله وأكرمه الله سبحانه وتعالى بقوة الذكاء كان فطنا نبها ذكيا ودرس علوم الشريعة علوما كثيرة وتفوق في علم الفقه والعقيدة والحديث والأصول وكانت له ردود على أهل البدع والضلال وعرف ما يكتبونه وما ينشرونه ورد عليهم رحمه الله تعالى فكان متصديا للفرق المنحرفة أهل الضلاء والبدع في ذاك الزمان من معتزلة وفلاسفة وشاعرة وجهمية وصوفية وغيرهم من الفرق المنحرفة عن نهج سلف الأمة واشتغل بالعلم رحمه الله تعالى فكان داعية خير يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تعلم وبعد أن حفظ كتاب الله عز وجل وعرف معانيه ونظر في حكمه ودرره وأسراره أرحمه الله تعالى فبرع الشيخ وكان الناظر إذا نظر إلى الشيخ فكأن العلم في وجهه أرحمه الله تعالى كان زاهدا تقيا معرضا عن الدنيا مقبلاً على الآخرة على العلم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما بيّن السنة وقمع البدعة حاربه أهل البدع ونفّروا من الدعوة التي يدعو إليها ووشوا به وكذبوا عليه لذلك سجن وأوذي أذى كثيرا ما دعا إلى ثورات وما دعا إلى مظاهرات حتى يسجن وإنما دعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد والعقيدة كما بيّنها السلف الصالح وكما تعلمون في تلك المرحلة في ذاك الزمن كان لأهل البدع صولة وكان عندهم شوكة ولكن الشيخ رحمه الله تعالى كان, كانت أو كان حجته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يمتثل بقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين هذا الشيخ لقب بشيخ الإسلام لقب بشيخ الإسلام وإذا أطلق شيخ الإسلام عند أهل السنة فهو ابن تيمية رحمه الله تعالى وكان من قبله إذا أطلقه ابن تيمية أو ابن القيم إذا أطلقوا في كتبهم شيخ الإسلام فالمراد به أبو إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى عبد الله ابن محمد ابن علي الأنصار الهروي المتوفى سنة إحدى وأربعمائة من الهجرة من علماء القرن الخامس فإذا قالوا قال شيخ الإسلام فالمراد به الهروي رحمه الله تعالى وقد يطلق شيخ الإسلام يطلقه بعض العلماء على ابن حجر كما يفعل ذلك السيطي يقول قال شيخ الإسلام ويريد بذلك ابن حجر هذا الصلاح فإذا رأيتموه عند السيط فيراد فيريد به ابن حجر لا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد يطلق شيخ الإسلام يطلقه بعض الناس ويريدون به كما يفعل بعض الفقهاء في كتبهم يقولون قال شيخ الإسلام والمراد به زكري الأنصاري الشافعي كانوا يطلقون عليه شيخ الإسلام فإذا وجدت فاعلم أنها أن المراد به زكريا الأنصار الشافعي من علاماء قرن العاشر الهجري ولكن عند أهل السنة إذا أطلق شيخ الإسلام فالمراد به ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد يطلقون شيخ الإسلام ويريدون به أبا السعود صاحب تفسير إرشاد العقل السليم يطلقون ويريدون به هذا الشيخ وقد يطلق شيخ الإسلام ويراد به البلقيني الصراج البلقيني الفقيه المحدث يطلقون وير... ويريدون به هذا الشيخ ولكن عند أهل السنة إذا أطلقوا شيخ الإسلام فالمراد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعض الناس لا يريد هذا الإطلاق على شيخ الإسلام على ابن تيمية فيقول هذا شيخ الإسلام إذا قيل شيخ الإسلام فالمراد به عند الحنابلة هو ابن تيمية فيحصره عند الحنابلة حسداً وحقداء وبغضاء وإلا ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم كان على فقه الحنبلي لأنه درس الفقه الحنبلي على والده وتفقها في الفقه الحنبلي وهذا ليس بعيب لكنه كان متبعا ينظر في هذا الفقه فما وافق الدليل وما وافق الحق يأخذ به وما يخالفه يعرض عنه ويرجح ما كان موافق للصوى فهو كان متبعا فهو مجتهد ولم يقلد غيره رحمه الله تعالى لأنه إمام برع في العلوم وأتقنها رحمه الله تعالى وكان سلفي العقيدة كان على عقيدة أهل سنة والجماعة والدليل على هذا كتبه من قرأ كتبه رأى أنه كان يقرر مذهب السلف وينافح عنه ويذب عنه رحمه الله تعالى بل يرد على المبتدعة وعلى أهل البدع وعلى أهل الضلاء فهو على اعتقاد السلف الصالح ويعلم المسائل ويبين المسائل الفقهية بأدلتها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نظر في مجموعه مجموع الفتاوى رأى عجبا عجابا وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما تعلمون قرأ على شيوخ وأخذ العلم عن مشايخ كثر وتفقه وتأصل وجلس عند العلماء وأخذ من علمهم واقتدى بسمتهم وأخلاقهم الموافقة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شيوخ والده رحمه الله تعالى والمرداوي ابن مروان المرداوي وابن قدامه عبد الرحمن ابن رحمن ابن قدام المقدسي وغيرهم وتتلمذ عليه بعض التلاميذ ومن أشهر تلاميذه وهو الذي نشر علم الشيخ وهو أعرف الناس بأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه العالم الجليل المربي السلفي ابن قيم الجوزية ابن القيم الجوزية فكان من أشهر تلاميذه وكان من, من الملازمين للشيخ رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع ومن تلاميذه أيضا ابن كثير وابن عبدالهادي والمزي وغيرهم والشيخ ابن تيمية رحمه الله كان ينشر السنة وينشر العقيدة وينشر التوحيد بلسانه وبينانه وبقلمه فكان مجاهدا بلسانه وبقلمه وكان يكتب وتأتيه الأسئلة من هنا وهناك من حماه ومن واسط ومن مراكش ومن مصر ومن بعض البلدان فكان يجيب عن الأسئلة التي توتى ويؤتى بها إليه رحمه الله تعالى لذلك أغلب مؤلفاته كانت عبارة عن سؤال الواسطية عبارة عن سؤال من واسط فأجاب عن السؤال وصار كتابا وكذلك الحموية وكذلك التدمرية وكذلك المراكشية وغير ذلك من الكتب وبعض الكتب ألفها من غير طلب في الرد على أهل البدع وعلى أهل الضلال ومن كتبه الاستقامة واختضاء الصراط المستقيم وكذلك منهاج السنة ومن كتبه أيضاً مما نسب إليه, مما نسب إليه أنها من كتبه هذه المنظومة القصيدة اللامية ومما يدل على أنها من كتبه أنها أن, فيها أن فيها بياناً لاعتقاد أهل السنة والجماعة فيها أمهات المسائل فيما يتعلق في العقيدة والتوحيد وسوف يأتي الكلام عنها قريباً إن شاء الله شيخ الإسلام ألف وكتب ونشر فأوذي لأنه بيّن الحق بيّن الحق وصبر كان حكيما وكان رحيما بالخلق وكان عالما جليلا كان سنيا سلفيا لذلك أوذي ولا يمكن الشخص إلا بعد أن يبتلى لا يحصل التمكين إلا بعد البلأ وعد الله الذين آمنوا منكم واعمل الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف في قراءه كما استخلف كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنا لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا لكن يعبدونني لا يشركون بي شيئا فكان يقرر التوحيد توحيد العباده وتوحيد الربوبيه توحيد الأسماء والصفات وكان يدافع عن السنة فحاربه أهل البدع وأهل الضلال وأوذي في الدعوة من قبل خصومه وأعدائه وخاصة الصوفية والفلاسفة والمهتدعة وسجن كثيرا في الشام ومصر حتى قال ما يصنع, ما يصنع أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري أو إن جنتي وبستاني في صدري إن رحت فهي معي لا تفارقني إن حبأ إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وكان يقول المحبوس من حبس قلبه عن ربه والمأسور من أسره هواه والعلماء أثنوا على شيخ الإسلام من تيمية ثناءً جميلة وثناءً حسنة ومن أراد ذلك فليرجع إلى ما كتبه العلماء ويرجع إلى ما قاله الذهب عنه قال عنه هو الشيخ الإمام العالم المفسر الفقيه المجتهد الحافظ المحدث شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعندما سجن رحمه الله تعالى كان يؤلف المؤلفات وكان مشتغلا بكتاب الله كان كثير التلاوة مقبلا على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وفهما رحمه الله تعالى مما يروى أنه ختم في القلعة التي سجن فيها أكثر من إحدى وثمانين ختمة وآخر ختمة قرأها وصل عند قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر توفي رحمه الله تعالى في قلعة دمشق سنة ثمان وعشرين وسبعمائة من الهجرة النبوية وكانت له جنازة مشهورة عظيمة المقصود في بيان سيرة العلماء هو التخلق بأخلاقهم وليس المراد العرض هكذا وإنما فيها حكم وفيها تربية حتى يتخلق الإنسان بأخلاقهم وينظر كيف كانوا فيقتدي بهم ويسلك مسلكهم ويقتفي أثرهم نأتي الآن إلى هذا المؤلف أو هذا المصنف أو هذه القصيدة المنظومة القصيدة اللامية القصيدة اللامية لابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر هذه اللامية الألوسي في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين نسب هذه القصيدة إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبعضهم شك في نسبتها إلى شيخ الإسلام ولكن فيما يظهر لو تتبع الإنسان أو طالب العلم هذه الأبيات ورأى ما فيها من تقعيد وتأصيل وجد أنها لا تخالف ما كان عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يجد فيها نفس شيخ الإسلام ابن تيمية لذلك جاء في مجموع الفتاوى بيتاً من هذه القصيدة قال وكما أنشد الناشد أو كما قال ذكر بيتا من هذه القصيدة قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل هو قال قال القائل وأنشد الناشد وأهل العلم أحيانا يقولون قال القائل أو قال فلان ويقصدون أنفسهم كما يفعل بعض أهل العلم يقولون قال المصنف أو قال المؤلف والمراد به نفسه فلعل الشيخ أراد بذلك نفسه وذكر هذا البيت في مجموع الفتاوى هذه اللامية لا أو لن نتوسع في شرح هذه المسائل وإنما نعلق بعض التعليقات المهمة وإلا العلماء شرحوها وبيّنوا ما فيها وأسهبوا في الكلام عن مضمونها شرح أهل العلم من ذلكم الشيخ النجمي وغيره من علمائها للسنة فارجعوا إلى هذه الشروح فهي من علماثقات ونحن ننقل عن هؤلاء الأشياخ ونذكر بعض, بعض التعليقات المهمة وما هذا إلا تذكير يذكر بعضنا بعضا وما هذا إلا من باب المذاكرة وباب المراجعة كان السلف يراجعون ويذاكرون ويذكر بعضهم بعضا وينقلون عن أهل العلم الأقوال المعتمدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونشرع الآن في المقصود وبالله توفيقي وعليه حسبي وهو اعتمادي وعدتي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنب وقبل الشروع في شرح أو في بيان خبايا هذه الألفاظ هذه القصيدة نقرأ هذه القصيدة على مسامعكم ونقرأ نضبطها ضبطاً أرجو الله أن يكون ضبطاً صحيحاً وكما أراده مؤلفه يقول الشيخ رحمه الله تعالى يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل؟ اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكن ما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به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 وعند مرورنا على هذه الأبيات أثناء الشرح نبين إن كان هناك في بعض النسخ في خلاف أو نحو ذلك نعرض عليه إن شاء الله تعالى يقول يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من لي الهداية يسأله هذا خطابٌ من شيخ الإسلام ونداء لمن سأله عن مذهبه وعقيدته لمن سأله عن الحق والصراط المستقيم لمن سأله عن المذهب القوي والعقيدة الصحيحة ويقول له رزق رُزِقْتَ الْهُدَى يا من تسأل رُزِقَ الْهُدَى رُزِقَ الْهُدَى من للهداية يسأل من للهداية يسأل والسؤال أو السائل لا يخلو من حالين الحال الأول أن يكون سائلاً مسترشداً يريد العلم يريد أن يعلم وإما أن يكون سائلاً متعنتاً مجادلاً وبينهما بون وفرق فالسائل الأول يجاب لأنه يريد الجواب ويريد الرشاق ويريد الهداية والهداية إرشاق والسائل الثاني مجادل معاند فهذا يعرض عنه ولا يجاب عن سؤاله يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل هنا عندنا المذهب والعقيدة المذهب مصدر مين مفعل ذهب يذهب مذهبا ويطلق المذهب ويراد به الطريق يطلق المذهب ويراد به الطريق ومذهب الإنسان هو الذي ما يعتقده مذهب الشخص هو ما يعتقده ويذهب إليه فقد يكون ما يذهب إليه حقا وقد يكون ما يذهب إليه خلاف الحق إذن نستطيع أن نقول إن المذهب صلاحاً هو ما يختاره الإنسان لنفسه وما يعتقده ما يختاره لنفسه للعبادة أو ما يعتقده فقد يكون هذا المذهب حقاً وقد يكون خلاف ذلك يا سائلي عن مذهبي أنت تسأل عن مذهبي وسوف يأتي الجواب عن هذا السؤال ما مذهب, الم... ما مذهب الذي سئل فسيجيبه شيخ الإسلام ابن تيمي عن مذهبه وعن عقيدته يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي العقيدة على وزن فعيلة فعيلة بمعنى مفعول مفعولة معقودة والعقيدة في اللغة هي مأخوذة من ربط الشيء من العقد والعقد هو الشد وربط الأمر عقد أي شد وربط عقد الحبل عقد الحبل أي ربطة وتطلق العقيدة ويراد بها تطلق على ملازمة الشيء هذا ما يعتقده فلان فهو ملازم له إذا انهي على وزن فعيلة عقيدة بمعنى مفعولة أي شيء معتقد شيء معتقد ما معتقده ما عقيدته وسميت بهذا الاسم لأنه مبنىها على ربط القلب على أصول الاعتقاد والديانة من غير شك ولا ارتياب من غير شك ولا ارتياب جزم بلا شك ولا ريب فمن كان كذلك يطلق عليه أنه معتقد الشيء قد يكون صوابا وقد يكون غير ذلك جاء في حديث عبد الله, الله الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان لا شك فيه إيمان لا شك فيه ويرادف العقيدة بعض المصطلحات ويرادف العقيدة بعض المصطلحات المصطلحات من هذه المصطلحات التوحيد والفقه الأكبر وأصول الديانة وأصول الملة والشريعة والسنة والعقيدة فكل هذه تراد لفظ العقيدة والعقيدة شرعا هي الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وتسمى هذه أركان الإيمان يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى رزق الهدى من للهداية يسأل هذا أفادنا بفائدة قال قد يكون السائل معلم قد يكون السائل معلم نعم قد يكون متعنتا وقد يكون مسترشدا وقد يكون معلمة كما في حديث جبريل جزاك الله خيرا على هذه الفائدة الطيبة رزق الهدى من للهداية يسأل من الذي رزقه الله عز وجل رزق الهدى من للهداية يسأل وهذا دعاء من الشيخ رحمه الله تعالى هذه الجملة رزق الهدى من للهداية يسأل تحتمل أن تكون جملة إنشائية دعائية وتحتمل أن تكون جملة خبرية جملة إنشائية لفظها الخبر رزق الهدى أخبر بأنه رزق الهدى خبرية في علم البلاغة هناك جملة إنشائية وجملة خبرية الإنشائية التي فيها الطلب الدعاء النهي الأمر التمني الترجي الاستفهام هذه أنواع الجمل الطلبية وما عداها خبرية تقول جاء زيت هذا اخبار. قم يا عمر هذا انشاء طلبية فرزق الهدى أخبر أنه رزق الهدى فهي إذا قلنا إنشائية نقول إنها إنشائية اللفظة أو خبرية اللفظة إنشائية معنى بمعنى اللهم ارزقه الهدى فهذا دعاء من الشيخ وهو الأقرب أنها إنشائية, أنها إنشائية وهذا دعاء من الشيخ رحمه الله تعالى لمن سأله لمن؟ سأل رزق الهدى ومن الذي رزق إنه الله سبحانه وتعالى ولا نقول في حق الله عز وجل إذا وجدنا الفعل كما يقول النحات بعضهم يقول فعل مبني المجهول بعضهم يقول على ما لم يسمى فاعله تأدباً مع الله نقول على مرفوع على ما لم يسمى فاعله لا نقول مبني المجهول وهذا بينه العلماء تأدبا مع الله لا نقول وقول وخلق الإنسان نقول لا نقول نائفاعل أو نقول مبني للمجهول وإنما نقول مرفوع أو مبني على ما لم يسمى فاعله فرزق مبني على ما لم يسمى فاعله الهدى مبني مرفوع على ما لم يسمى فاعله تأدبا مع الله عز وجل لأن الرازق هو الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ومن أسماء الله الرزاق يرزق سبحانه وتعالى عباده لأن الرزق على نوعين رزق عام ورزق خاص العام يشمل جميع الخلق المسلم والكافر والدواب وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها هذا رزق عام وهناك رزق خاص رزق خاص وهو رزق الهداية يرزق الله سبحانه وتعالى الهداية بعض عباده يرزق الهداية للدين يرزقه الهداية للإسلام وللسنه وللطريق المستقيم وهذا من اعظم الدعاء من اعظم الدعوات رزق الهدى ان تدعو لشخص بالهدايه هذا من اعظم الدعاء من اعظم الدعاء سؤال الله الهدايه والمؤمنون يدعون ربهم كل يوم باي يهديهم كم مره سبعة عشر مرة فرض الله على عباده أن يسألوه الهداية سبعة عشر مرة في الصلوات المفروضة فأمر الهداية عظيم ومن أعظم أسباب الهداية الدعاء من أعظم أسباب الهداية الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط ممن أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين رزق الهدى من للهداية يسأل من للهداية يسأل للهداية لكل خير وهنا الشيخ لم يذكر المتعلق الهداية لماذا؟ أطلقها عامة رزق الهدى من للهداية الهداية لماذا؟ لكل خير فالمتعلق محذوف رزق الهدى من للهداية للخير من للهداية يسأل أي يسأل أن يطلب يطلبها ويبحث عنها يبحث عن الهداية في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يدل الناس على الهداية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور والهداية أنواع هداية إرشاد وهداية توفيق هداية إرشاد وهداية توفيق هداية الإرشاد عامة لكل الناس قال سبحانه وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر الإنسان أي الخير والشر وهداية التوفيق خاصة لمن وفقه الله عز وجل للإسلام والطريق المستقيم ابن القيم رحمه الله تعالى قال إن الهداية أربعة أنواع فقال اعلم أو فاعلم أن أنواع الهداية أربعة أحدها الهداية العامة مشترك بين الخلق المذكور في قوله تعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ثم قال النوع الثاني اختصرتنا قول ابن القيم ارجعوا إليه اختصرته النوع الثاني هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي أي لطريقي الخير والشر وطريق وطريقي النجاة والهلاك وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام فإنها سبب وشرط لا موجب ولهذا ينبغي الهدى معها كقوله تعالى وأما ثمودوا فهديناهم فهديناهم أرشدناهم فاستحبوا الأمى على الهدى أي بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا ومنها قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ثم قال النوع الثالث هداية التوفيق والإلهام وهي الهداية المستلزمة للإهتداء فلا يتخلف عنها وهي المذكورة في قوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وفي قوله إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي أو لا يهدى من يضل وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من يهدي, من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وفي قوله إنك لا تهدي من أحببت فنفى عنه هذه الهداية هداية ماذا؟ التوفيق وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم النوع الرابع غاية هذه الهداية وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم وقال أهل الجنة فيها الحمد لله الذي هدانا لهذا وقال تعالى عن أهل النار احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم النوع الأول من أنواع الهداية لا سألت ما اسمك محمد النوع الأول يا محمد من أنواع الهداية هداية العامة ومنها قوله تعالى وقوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى النوع الثاني النوع الثاني من أنواع الهداية نعم البيان والإرشاد طيب النوع الثالث هداية توفيق, هداية توفيق النوع الرابع نعم هداية الدعوة والبيان أو الهداية إلى الجنة والنار الهداية إلى الجنة والنار وبعض يقول الهداية نوعان الهداية التوفيق وهداية إرشاد من باب الاختصار ومن القيم رحمه الله قسم هذه أنواع وبينها وفصلها فارجعوا إليها في بدائع الفوائد في بدائع الفوائد هذا كتاب عظيم فيه فوائد جليلة وفيه درر وحكم لأنه جمع كثيراً من العلوم والفوائد في هذا الكتاب وودعها في هذا الكتاب الطيب النافع رزق الهدى من للهداية يسأل ثم قال رحمه الله تعالى اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل عندكم في المطبوع اسمع الألف تحته همزة صحيح؟ هل هذا صحيح أو خطأ؟ صحيح؟ لماذا صحيح؟ خطأ؟ لماذا خطأ؟ من يجيب؟ لماذا أنت عجبت؟ لماذا خطأ؟ لماذا همز توصل؟ هل يجيب هو؟ لماذا همز توصل؟ نعم؟ لأن في ابتداء الكلام نثبت الهمز وتثبتها نطقاً في ابتداء الكلام نثبتها نطقاً لكن هل نثبتها شكل طيب لكن لماذا لم نثبتها لماذا همزة وصل أنت فعل أمر رباعي صحيح فعل أمر ثلاثي وهذه قاعدة أمر الثلاثي همزته همزة وصل فلا تضع همزة إلا إذا إلا في الضرورة الشعرية في الضرورة الشعرية قد تقطع همزة الوصل وقد توصل همزة القطع وهنا لا ضرورة شعرية في ابتداء الكلام لا نحتاج إلى همزة القطع لأن عند الابتداء بالكلام لابد من نطق همزة لابد من نطق همزة اسمع إذن تحدث هذه الهمزة ويبقى الألف يبقى الألف اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل هنا الشيخ رحمه الله تعالى بدأ ببيان ما سئل عنه سألتني عن مذهبي وعقيدتي انظر إلى هذا الجواب سأبيّ لك هذه العقيدة وهذا المذهب وهذه العقيدة سوف تراها أنها عقيدة صحيحة نقية على وفق منهج أهل السنة والجماعة نسيت شيء في المذهب يحتمل المذهب سؤال السائل أن يراد, به، أن يراد بالمذهب طريقة الاستدلال ما مذهبك في طريقة الاستدلال كيف تستدل يعني كأنه يسأله ما مذهبك في الاستدلال هل مذهبك عقلي أو مذهبك نقلي فالشيخ أجابه فكان استدلال أو مذهب الشيخ كان مستدلاً قال الله قال رسول الله سيأتي وأقوله قال الله جل جلاله فطريقته بالاستدلال مبنية على الشرع عقيدة من عند الله وحي وليست عقيدة نابتة نابتة ليست وحي ليست من عند الله نابتة وإنما عقيدة من عند الله وحي إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فالشيخ رحمه الله من خلال بيان هذه الأبيات بيّن أنه يتبع النقل فالدين إنما أتى بالنقل ليس بلوهام وحدز العقل العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه فبين الشيخ أنه أن مذهبه في الاستدلال قال الله قال رسول الله سوف يأتي بيان ذلك قال اسمع وهذا تنبيه للسائل إلى شيء مهم إلى الاهتمام بالأمر كما يقال اعلم وهذه من سنة المصنفين والمؤلفين تجدهم يقولون في مصنفاتهم اعلم كما يصنع ذلك كثيرا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب علينا اعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله فهنا قال اسمع وهذا تنبيه من الشيخ للسائل إلى الاهتمام بالأمر اسمع كلام محقق في قوله كلام محقق في قوله وهذا ليس من باب التزكية كلام محقق في قوله وإنما هو من باب لاطمئنان بأن يطمئن السائل أن ما أقوله لك كلام دقيق وكلام محقق وكلام محرر فلا تصاب بالشك ولا يعتريك الريب وإنما هو كلام محقق فهذا ليس من باب التزكية وإنما هو من باب الطمأنينة للسائل وهذه تربية لطالب العلم عليه أن يكون دقيقا في أقواله وعليه أن يحضر الدرس إلا أن لأن هذه أمانة علمية لا ترتجل فتقع في الزلل وتقول أعتمد على حفظي نعم الحفظ مطلوب ولكن لا بدّا أن تحضر وأن تجهز وأن تكتب وأن تبين الأمور التي يحتاجها الناس لأنك تنقل عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم والطلاب الجالسون سينقلون عنك فلابد أن تحضر وأن تجعل وقتاً للتحضير وللبيان وكذلك أن, أن تكون مستعداً لأنك تنقل عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتكبر تقول الشيخ ينقل من كتاب يقرأ من كتاب هذا لا يزيده ولا ينقصه وإنما هذا من باب الحرص على بيان الحق ومن الحرص على الأمانة العلمية وحتى تعطي المعلومة نقية صافية لا غبار عليها اسمع كلاما محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل كلام أو قول مدقق ومتقن في قوله في عقيدته لأن الذي سيبينه الشيخ أموراً ومسائل سيبين أمات المسائل سيبين أمات المسائل أبواب عظيمة من أبواب العقيدة والتوحيد فقال اسمع كلاما أي قول محقق في قوله في دينه في معتقده في عقيدته لا ينثني لا رجوع لا يرجع وليس عنده شك ولا يتبدل ليس عنده ريب ولا عنده شك ولا رجوع عما يعتقده ويؤمن به في قوله في قول اللسان نطق وفي قول القلب اعتقادا فهو يقول ما يعتقد والذي يبرهن ذلك اللسان فقال له اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل وهذا أصل بدأ بالأصل لأول من أصول أهل السنة والجماعة حب الصحابة كلهم من غير استثناء لي مذهب هذه طريقة وهذا اعتقاد حب الصحابة كلهم لي مذهب وما ودة القربى بها أتوسل فهو يحب الصحابة رضي الله عنهم ويعتقد أنهم ويعتقد رحمه الله تعالى ويؤمن بأنه من محبيهم ومودة القربى بها أتوسل يعني أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكل الصحابة رضي الله عنهم إذن من معتقد أهل السنة والجماعة حب الصحابة لا بغضهم والترضي عنهم والذب عنهم وعدم تنقصهم وعدم الخوض فيما وقعوا فيه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم زكاهم الله زكاهم الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات فلا تخض واحفظ لسانك ولا تخض في هذا الباب رضي الله عنهم ورضوا عنهم ليس هذا فحسب وإنما قال وأعد لهم جناتٍ تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رك عن سجددا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثالهم في التوراة ومثالهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أكمل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم هذه غريبة في القرآن وعد الله الذين آمنوا منهم والوحيد منكم في صورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وهذه وعد الله الذين آمنوا وع... ماذا قال؟ فاستغلط فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل نحب الصحابة ونترضى عنهم وندافع عنهم وكلهم ثقات عدود زكاهم الله عز وجل رضي الله عنهم اجمعين والى بيت رسول الله قال الناظم ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل علا بينه وعلاء بينهما مجتهد مثاب وخطؤهم يغفره الوهاب وخطؤهم يغفره الوهاب رضي الله عنهم أجمعين من دون استثناء وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته وبناته وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر وآل علي المؤمنون منهم وكل من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم مستمسكا بسنته ظاهرا وباطنا فهو من آله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ماذا قال في سورة الأحزاب يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتين الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت السياق والسباق واللحاق في من؟ في زوجات النبي إذن زوجات النبي من آله لا كما يقول بعض المنحرفين إن زوجاته ليسوا من آله فهم من آله واذكرن ما يتلى في بيوتكنا من آيات الله والحكمة ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر جزاك الله خير يوجد عندنا حفاظ يذكروننا ثم السكوت واجب عما جرى بينه من فعل ما قد قدر نعم ثم قال رحمه الله تعالى وَلِكُلِّهِمْ قَدْرٌ عَلَى وَفَضَائِلُوا في نسخة وَلِكُلِّهِمْ فَضْلٌ ساطع ايه اكمل لكن ما الصديق منهم افضل ولكلهم قدر على وفضائل لكن ما الصديق منهم افضل لكلهم هذا من غير السثناء من غير السثناء لا كمن وقع في الصحابة وتنقصهم ها؟ هذا ليس من مذهب اهل السنة وليس من مذهب السلف الصالح رضي الله عنهم قال ولكلهم قدر على وفضائل لكن الصديق منهم افضل قبل أن يبين هذا قال وموده القربه بها اتوسل التوسل هو التقرب الى الله عز وجل باسماءه الحسنى وصفاته العلى بايمانك وبمحبتك ل للصحابة وللصالحين وبالأعمال الصالحة والتوسل قسمان توسل مشروع وتوسل ممنوع والتوسل مشروع عنواع منه التوسل بأسماء الله وصفاته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ومن أنواع التوسل التوسل بالأعمال الصالحة تتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته وتتوسل بالأعمال الصالحة تتقرب إلى الله اللهم بفعل كذا العمل الصالح بالعمل تقربت الذي تقربت به الذي إلى الله عز وجل تتوسل بعملك الصالح بأنك فعلت كذا وكذا في يوم كذا فاستجب يا ربي دعائي إذا وقعت في ضائقة كما في قصة الثلاثة الذين توسلوا بأعمالهم الصالحة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 قال ففرج عنهم وقال الآخر إلى آخر الحديث ومن التوسل التوسل بدعاء الصالحين لك كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طلب من العباس في قصة, في قصة الاستسقاء يقول أنس أن, إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحته استسقى بالعباس عبد المطل فقال وكان موجودا ليس في غيبته كان موجودا وكان من الصالحين فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا قال فيسقون ومن التوسل الممنوع التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبجاهه وبغيره من المخلوقين والتوسل بالموتى وبالقبور والتوصل بحق المخلوقين كل ذلك ممنوع لا يجوز ومخالف للعقيدة والتوحيد قال رحمه الله تعالى ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل لكل الصحابة مكانة ومنزلة رفيعة فقد صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أفضل القرون قرون مفضلة ثلاثة الأولى لأنهم صاحبوا أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولكلهم قدر على وفضائل لكن ما الصديق منهم أفضل أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه ما اسم أبو بكر؟ ما اسم أبي بكر؟ <سؤال> نعم عبد الله بن من بنبي قحافة أحسنت يزاكر الله خيرا عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه في الغار صاحبه في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه استمرت خلافته بعد رسول الله خلافته كانت سنتين وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة توفي سنة ثلاثة من الهجرة وعمره ثلاثة عاما ثم بعد أبي بكر من؟ عمر من الخطاب الصاطع الناطق بالصواب الصادع الناطق بالصواب رضي الله عنه وأرضاه عمر بن الخطاب الفاروق أحد العشر مبشرين بالجنة وهو الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت خلافته عشر سنوات من السنة الثالثة الثالث عشر من الهجرة حتى السنة, حتى السنة الثالثة والعشرين من الهجرة توفي سنة ثلاث وعشرين من الهجرة عن ثلاث عاما قتله ذاك الرجل المجوسي أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق ثم بعده عثمان بن عفان أحد العشر مبشرين بالجنة أبو عبد الله ذو النورين تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرقية وأم كلثوم وهو الخليفة الثالث منه استحت ملائك الرحمني كانت الملائكة تستحي من عثمان بايع عنه, سي بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان منه استحت ملائك الرحمن رضي الله عنه وأرضاه ثم بعده خ... علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبيد كل خارجي مارق ق... الذي قتل قاتل الخوارج رضي الله عنه وأرضاه فهو الخليفة الرابع وهو في الفضل بعد عثمان بعد عمر بعد عثمان وعمر وأبي بكر على هذا الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي أبو الصغطين الحسن والحسين زوج فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وَكَذَالِكَ من الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أبو بكر من المبشرين بالجنة وعمر من المبشرين بالجنة وعثماء من المبشرين بالجنة وعلي من المبشرين بالجنة بُشِّروا بالجنة بشرهم رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم فكيف يطعن فيهم ذاك؟ وكيف تنقصهم ذاك؟ وجاء في حديث أن عشر مبشرين بالجنة يوجد غيرهم لكن هؤلاء ذكروا في هذا الحديث من يذكرهم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد و... و... وأبو عبد... ومن؟ أبو عبيد بن جراح وعبد الرحمن بن حوف هؤلاء الذين بشرهم رسول صلى صل الله عليه وسلم بالجنة لأنهم ذكروا في حديث واحد أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة إلى آخر من بشرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأثنى الله عليهم في القرآن وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وبويبت الأبواب في كتب أهل السنة باب المناقب كتاب المناقب فضائل أبي بكر فضائل عمر فضائل عثمان فضائل علي فضائل إلى آخره ولكلهم قدر على وفضائل لكن ما الصديق منهم أفضلوا ثم قال رحمه الله تعالى وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل في نسخة فهو القديم آه حكيم توجد الحكيم لا أعرف في أحد عند نسخة الحكيم عندك الحكيم أرينيها على هذا يعني الحكيم المنزل إذا قيل الحكيم نقول المنزل فهو المولى سبحانه وتعالى هذا التخريج ولكن هذا إذا وجهنا هذا هذه النسخة فهو الحكيم المنزل من صفة الله سبحانه نعم موجود معنا طيب يبين لنا من أين وجد هذه النسخة نعم من؟ أنت المحقق من المحقق أنت المجيد وجدت هذه في مخطوطة في مخطوطة أين وجدتها النسخ المطفوعة لم تجدها في مخطوطة نعم يتأكد منها وأبلغنا بها إذا كانت صحيحة ومثبتة من باب البيان جزاك الله خير دائما في عند الاعتمادي. على تحقيقنا نعتمد على المخطوط واذا وجدنا مطبوع المطبوع من اين إما في وجد في بعض الكتب أو نقله عن شيخ بالسند فإذا وجدنا انها نقلت عن بعض المشايخ بالسند فهذه زيادة علم هذه زيادة علم جزاك الله الذي يعرفه فهو فهو الكريم المنزل وفي بعض النسخ موجوده فهو القديم وفهو القديم غير صحيحة آه؟ لأن ابن تيمي رحمه الله تعالى ينفي هذا القول لا يعترف أو لا ليس من مذابه وصف القرآن بالقدم ابن تيمي يخالف هذا فالصواب الذي عليه والذي تحفظون عليه فهو الكريم المنزل فهو الكريم المنزل وأقولوا و... وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل في نسخة أخرى القديم والصحيح فهو الكريم المنزل لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن لفظة القديم ليست من كلام السلف كما قرر ذلك في كتبه في نسخة وأقول بدل أو في نسخة وأقر, وأقر بالقرآن وأقر في القرآن ولكن الذي هي أقرب للصواب الله أعلم وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنسل وأقول في القرآن أو وأقر أي أعترف وأعتقد وأعتقد في القرآن الكريم ما جاءت به آياته ما جاءت به آياته القرآن الذي نزل من عند الله عز وجل وهو الكريم المنزل من عند الله أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكل ونزلناه تنزيل ونزلناه تنزيل تنزيل الكتاب من الله العزيز حكيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إذن هذا الكتاب نزل من عند الله وهو كلام الله عز وجل كلام الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم المبدوء بالفاتحة المختوم بالناس كلام الله حقيقة منه بدأ وإليه يعود غير مخلوق والله متصف بصفة الكلام وهو سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء وكيف شاء متى شاء بكلام حقيقي فالصوت والألحان صوت القار لكن ما المتلوه قول الباري إذن أهل السنة يعتقدون أن القرآن ليس مخلوقا وأنه من صفات الله عز وجل أنها من صفات الله عز وجل ألا له الخلق والأمر الخلق والأمر الخلق معروفون والأمر من مراد بالأمر؟ كلام الله ما الذي فسر هذا؟ قوله تعالى وكذلك أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا من أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا فالكلام كلام الله حقيقة منه بدأ وإليه يعود ليس مخلوق وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكلم الله موسى تكليما ولم يزل سبحانه متصفا بهذه الصفة على الوجه اللائق به هذه الصفة لا تشبه صفات المخلوقين فهو سبحانه له الكمال في ذاته وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وصفة الكلام صفة ذات وصفة فعل معا فباعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله واتصافه بها فهي من صفات ذاته وباعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصف من فيتكلم إذا شاء متى شاء كيف, شاء كيف شاء وكلامه غير مخلوق يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول أو وهذا مذهب الإمام مالك أن القرآن كلام الله ليس مخلوق هذا مذهب الإمام مالك ومذهب السلف فكلام الله من الله وليس من الله شيء مخلوق ومن قال القرآن مخلوق كما يقول السلف فهو كافر والذي يقف يقول لا أقول يقف في أنه مخلوق أو غير مخلوق والذي يقف أشد منه يقول السلف الذي يقف أشد منه يستتاب وإلا ضربت عنقه يقول الإمام أحمد من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر حلف يزيد بن هارون حلف بالله الذي لا إله إلا هو من قال ان القرآن مخلوق فهو زنديق ويستثاب فإن تاب وإلا قتل شيخ الإسلام ابن تيميا رحمه الله تعالى يقول مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود هكذا قال غير واحد من السلف روية عن سفيان عن عمر ابن دينار وكان من التابعين الأعيان قال ما, ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك بخلاف الجهمية والمعتزلة الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان يقولون القرآن مخلوق والكلام مخلوق وينفون عن الله صفة الكلام والمعتزلة يضيفون الكلام إلى الله ولكنهم يجعلونه من باب إضافة المخلوق إلى الخالق فهم يقولون بأنه يتكلم بصوت وحرف لكنهما مخلوقان والناظم يقول فالصوت والألحان صوت القارئ لكنما المتلوه يتكلم الله بصوت وحرف فكلامه ليس مخلوق سبحانه وتعالى الأشاعرة أتباع أتباع من؟ أبي الحسن الأشعر والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب أيضا يقولون بخلق القرآن ولكنهم لا يصرحون بذلك يقولون الكلام نوعان كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت وهذا يضيفونه إلى الله أما الكلام اللفظي الذي يشمل يشتمل على الحرف والصوت الذي هو القرآن الذي بين أيدينا الذي نقرأه ونتلوه يقولون هذا مخلوق أو يقولون تجدون في بعض كتب يقولون عن القرآن هو عبارة أو هو حكاية حكاية عن الله وليس كلام الله يقولون ليس كلام الله بل هو مخلوق من جملة سائر المخلوقات وبذلك يلتقون مع من؟ مع الجهمية إذن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وفتنة الخلق بالقرآن معروفة وأشهر اشتهر أيضا القول بخلق القرآن هذه الفتنة في آخر عصر التابعين على يد من؟ جهب ابن صفوان كان ملحدا زنديقا لا يثبت أن في السماء رب ولا يصف الله بشيء مما وصف به نفسه وينتهي قول إلى جحود الخالق يجعل الخالق يقول ليس في السماء رب ترك الصلاة أربعين يوما وهو يزعم أنه يرتاد دينا وذبحه سالم ابن أحوذ بأصبهان وقيل بمر أخذ هذا المذهب عن الجهم بشر المريسي شيخ المعتزلة وهو وجدد جدد القول بخلق القرآن يقول جاء عن بشر أخذه قاضي المحنة أحمد ابن أبي دؤات وأعلن به وحمل السلطان على امتحان الناس بالقول بخلق القرآن وعلى أن الله لا يرى في الآخرة وكان بسببه ما كان على أهل الحديث من الفتنة وفتنة الخلق بالقرآن معروفة إمام أحمد صبر ونصر مذهب أهل السنة والجماعة إذن مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ وإليه يعود ليس بمخلوق وإن أحد من المشركين استجاركا فأجره حتى يسمع كلام, من؟ كلام الله ثم أبلغه مأممه وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهدهم قد اهتدى لا تتبع أقوال كل ما ردي غاو مضل مارق معاندي نتبع أقوال السلف نتبع منهج السلف الصالح رضي الله عنهم من غير تحريف ولا تعطيل وغير تشبيه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وجميع آيات الصفات أمرها أو قال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وأقول قال الله أقول قال الله قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ماذا قال يد الله فوق أيديهم قال الرحمن على العرش استوى قال وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما فيثبتوا ما أثبته الله لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة لا مجاز كما قال السلف من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل والمصطفى الهادي وأقول ما قال المصطفى الهادي ولا أتأول إذن السلف الصالح يثبتون كل ما أثبته الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته الحسنى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل إذن العقيدة من أين, من أين تأخذ العقيدة؟ من كتاب الله وسنة رسول الله العقيدة يرجع فيها إلى الوحي لا ترجع إلى العقل وإنما أهل السنة يتبعون النقل ما صح وما ثبت في السنة وما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في كتاب الله عز وجل ينزل الله سبحانه وتعالى كل ليله نزول نزولا يليق به في سدس الليل الأخير ينزل يقول هل من تاب فيقبل أو فيقبل هل من مسيء طالب للمغفره يجد كريما قابلا للمعذرة يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد فهو سبحانه متصف بكل صفات الكمل منزه عن كل صفات النقص فهو سميع وهو بصير وهو حي وهو, وهو حكيم وهو قدير وهو عليم إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلاء الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى نثبت الاستواء لله عز وجل استواء يليق به سبحانه وتعالى على وارتفع سبحانه وتعالى كما يقول مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وجميع آيات الصفات أمرها وجميع آيات الصفات أمرها حقاً كما نقل الطراز الأول إذن يمر الصفات على الوجه اللائق من غير تحريف ولا تعطيل لله يد نعم لله يد كيف هي لا نذري الله يد حقيقة كيف هي إذا قال لك كيف يد الله فقل له كيف الله له وجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل يرد شيخ الإسلام ويذم لمن أعرض عن القرآن وتركه وراءه كذلك السنة السنة مبينة للقرآن وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهذا قوله قبيح وفعله شنيع نبذ القرآن وراءه ولم يمتت لأوامره ولم يجدنب نواهية ولم يعمل بما فيه كما أراد رسول الله وكما بيّن السلف فهذا اعتقد باعتقادات فاسدة وباطلة باعتقادات أهل الكلام والفلاسفة والعقلانيين على غير منهج أهل السنة والجماعة المنهج أهل السنة والجماعة يقولون قال الله قال رسول الله قال الصحابة يستدلون بالقرآن والسنة كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع الأمة وما صح عن الصحابة وما ثبت عن السلف الصالح قبحا لمن يستدل بأقوال المبطلين والملحدين كقول الأخطل النصراني هذا يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جُعل اللسان على الفؤاد دليلا يصدلون به على أن المراد بذلك الكلام النفسي هذا القرآن هو كلام النفسي ليس كلام الله يقولون هذا عبارة هذا، هذه حكاية وهذا باطل هذا باطل وهذا ضلال والأخطى الشاعر نصراني اختلف في،, في ثبوت هذا البيت ونسبته له منهم من أثبته له ومنهم ما قال إن هذا البيت ليس له وإن كان له فهو مردود والأخطر هو غياث ابن عوف شاعر نصراني ملحد كافر زنديق نشأ في العراق نحن قولنا قول, قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم ثبثنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وجعلنا من أهل السلف المتبعين المتجردين في الاتباع بالنبي صلى الله عليه وسلم المخلصين في أعمالهم وأقوالهم وعند نقف عند هذا البيت لعلنا نأخذ استراحة وبعد ذلك نعود إلى إكمال هذه المنظومة والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين